وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 8 تَمَنَّوُا ت G وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ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 انكم يوم القيامه تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع ترائق وما كنا عن الخلق غافلين وانزلنا من السماء ماءا بقدر فاسكناه في الارض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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا مَنْ سَمِعَ عَنَّا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ فأوحينا إليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا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 فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 أبعدا للقوم الظالمين ثم أشاءنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تذرا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 إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوا وَمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ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 117. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 118. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون 119. فذرهم في غمرتهم حتى حين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 116. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 117. حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 118. لا تجأروا اليوم إنكم من ذلك لا تنصرون قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبر القول ام جاءهم ما لم ياتي اباءهم الاولين ام لم يعرفه رسولهم فهم له منكرون ام يقولون به جنة بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون 112. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 113. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين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 قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد اوعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين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 اقرأ رب اعوذ بك منها مزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انسى بينهم فلا انسى بينهم يوم ايديهم ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون فمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَاسِرُونَ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ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 قَالِ اِلَّا بِئِسْتُم اِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ